مكناهم في الأرض ما لم نمك لكم وأرسلنا السماء عليهم مدارات وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.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 مَا لِنُذَرٌ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَلْبَسَنَّ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يرون كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا ان هذا الا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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كلبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها 114. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 115. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله 116. وللدار الآخرة خير للذين يتقون 117. أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا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 طلبك فاخذناهم فاخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا غُوَّوْا أَخَذْنَا أَنْبَغَتَهُ أَخَذْنَا أَنْبَغَتَهُ فَإِذَا هُمْ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 Fman aman wa aslaha, فلا قوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن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 ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي لَهِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل له أن عند ما تستعدون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا و يعلم ما في البر والبحر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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ وَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودِ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ بِالْحِسَابِهِمْ من, مِنْ شِيءٍ من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 وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اللَّهُ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَاءَكَ الَّذِينَ أُبِسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل أندعوا من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هداه الله كَالَّذِينَ إستهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسل مل ربي العالمين وأن أقيم الصلاة والتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوما فخف الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهه إني أراك وقومك في ضلال مبين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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُمْ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّنَّهَدِينَا ونُوحًا هَدِينَا مِن قَبْلِهِ وَمِنْ دُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وسُلَيْمَانَ وَإِيُوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الملائكة الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا قل لا اسالكم عليه اجرا انه الا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره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 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو قال أوحية إليه ولم يوحى إليه شيئا أو قال أوحية إليه ولم يوحى إليه شيئا وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله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 بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة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 وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ مِمَّا قَدْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الرن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى ما اولياءهم ليجادلوكم وان اطاعتهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا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 Wahai wali, bila mereka berbuat, dan pada hari mereka dihukum, semua orang jin telah berlipat ganda daripada manusia. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات وينذر لكم نقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على ذنفوسنا وغرتهم الحياة الدنيا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 Tiada yang menyalahkan kamu, tiada yang menyalahkan kamu, tiada yang menyalahkan kamu, tiada yang menyalahkan kamu, tiada yang menyalahkan kamu, tiada yang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 ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعم إلا من نشذاء بزعمهم وأنعام حرمت غورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطول هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا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 هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ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 قُلْ أَن ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبْلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنَيْنِ قُلْ أَن ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَيَيْنِ أَمَّ اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمون الا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير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 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كن بل الذين من قبلهم حتى ذقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الله وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة والذين لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ أَصْطَاقُهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثمَّ أتَينَا موسى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَا وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِنِقَاصٍ رَبِّي نُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. قل إنني هدى لربني إلى صراط مستقيم ذي نقيما ذي نقيما.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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الجبل وكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات الجبل وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم